بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءدون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مستلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أنتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبلينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لمصرج به حبا ونباتا وجناك الألفاخا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحك السماء فكانت أبوابا وسيرك الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقادا لا يذوقون فيها بردا ولا شردا إلا حميما وغساقا جزاء ومفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا